وَيدْرَأُ عَن العذاابَ أَن تَشهَدَ أَ ررب شهاداتٍ بِالل أَن تَششهَدَ الرربَ شهاداتٍ بِاللههِ إهُ لَِنَكذِبين وَالْخامِسَةَ أن غَببَ اللهَّ عَلَيهَا إِ كَانَ مِن الصَّادِقين.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 وعليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك, فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفْطَمْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ